بعد المئة ما دليل الحوض من الكتاب وكذلك السؤال الذي بعده ما دليله وصفته من السنة أي ما دليل الحوض وصفته من السنة أما الجواب الأول قال, قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم انا اعطيناك الكوثر السورة واما ادله السؤال الثاني أي ما دليل الحوض وصفته من السنه قال فيه احاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر منها قوله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض وقوله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وقوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا قال وقوله صلى الله عليه وسلم اتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر قال وغير ذلك من وغير ذلك من الاحاديث فيه كثيرة ما دليل الحوض من الكتاب وما دليله وصفاته من السنة؟ هذان السؤالان يتعلقان بمسألة واحدة وهي مسألة الحوض والحوض يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامه مما يظهر به كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الناس أن أعطاه الله عز وجل حوضا مخصوصا بصفة مخصوصة هذا الحوض لا ينافسه فيه أحد صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحوض الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ثم إكرام المؤمنين الذين يشربون من هذا الحوض وهذا الحوض مسألة من مسائل الايمان باليوم الآخر ولذلك أورد المصنف هذا السؤال بين الأسئلة التي تتعلق بمسائل كلها تتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل أعطاه حوضا حقيقة. وأن هذا الحوض حوض حقيقي وأن هذا الحوض ورد الدليل على وصفه مما يدل على ثبوته حقيقة خلافا لمن أنكر الحوض ولعل الإخوة لو يعني مستحضرين الكلام بتاع الطحاوية يجيبون على هذا السؤال لسه الاسبوع قبل الماضي تقريبا كلنا نتكلم في العقيدة الطحوية مش كده حول الحوض من الذين انكروا الحوض طيب هو الإخوة على ذلك إن, إن مسألة يعني إلقاء على الإخوة قلت جدا في الفترة الأخيرة مما يجعل يعني عدم مراجعة وعدم يعني مذاكرة طيب إحنا نتفق ان كل درس ان شاء الله نبدأ الدرس بأسئلة عن الدرس السابق إن شاء الله ف المعتزلة وهناك غيرهم هم في الحقيقة طائفة من المعتزلة يعني قلة من المعتزلة وقلة من الخوارج يعني الحوض لم ينكره من أهل البدع إلا طائفة قليلة وهم بعض المعتزله وبعض الخوارج فإنهم قالوا إن الحوض ليس حوضا حقيقيا إنما يقصد بالأدلة الواردة في ذلك نوع من الإكرام وإظهار المكانة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل مردود بالأدلة الثابتة في القرآن وفي السنة أما أدلة القرآن فقول الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما الكوثر قال لاصحابه هذا تفسير قال تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم على عادة الصحابة رضي الله عنهم فاحيانا الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم من باب نفي العلم حقيقة أنهم لا يعلمون حقيقة الفعل أو الأمر يعني كمثل هذه المسألة واحيانا يقولون الله ورسوله من باب الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنهم ربما يعلمون هذا الشيء، لكنهم يتأدبون، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأمر آخر على أن هذا قد تغير. مثاله، ها مثاله. طيب ماشي لا في دليل أصرح شوي. من المفلس فيها تأويل من النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه الصورة. أي نعم بالفعل هذا مثال واضح جدا وهو أي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم فانظر أي بلد هذه مع أنهم يعلمون أن هذا اليوم هو يوم النحر وأن هذه البلد هي مكة ومع ذلك قالوا الله ورسوله اعلم لعله يحصل في الأمر تغيير فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة. هو نهر ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير. عليه خير كثير. سيأتي في الأحاديث الأخرى وصف هذا الخير. تارد عليه أمتي يوم القيامه تارد عليه أمتي يوم القيامة وانتبه للفظ هذا الحديث خصوصا تارد عليه أمتي نعم وأنا أنبه لكلمة أمتي خصوصا لما سيأتي بمسألة مهمة بخصوص ما يعتقده الشيعة المجرمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبل بعضهم يستدل إجراما بحديث الحوض على ردة الصحابة نعوذ بالله من هذا الضلال فقال ترد عليه أمتي يوم القيام آنيته عدد الكواكب انيه الحوض عدد الكواكب والحقيقة لعل هذا ايضا يشهد للمسألة التي أثرناها نحن نتكلم ايضا في الطحوية هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي الناس بيده ليشربوا الجواب يقول نعم من يوافق لا يعطيهم بيده لا لا. قلنا شك ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا معنوي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصل كل هذا الجمل. ماشي. لكن لم زائد جميل ماشي. لكن أيوة ولا لا؟ لا. لا. انت هو يقصد يقول إنه من الأدلة إنه هذا ينافي مقام النبوة. بالفعل قال ذلك العلماء لم يثبت في حديث صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يناول الناس كما هو مشهور في مفهوم كثير من عامه المسلمين حتى أنه هناك دعاء مشهور بين عامه الناس اللهم اسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمه بعدها ابدا فلا يثبت في حديث ولا نص صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسخي الناس بيده ولعل هنا في قوله صلى الله عليه وسلم آنيته عدد النجوم ربما هذه يعني تشهد لي أو هذه العبارة تشهد لي المعنى أنه ليس صلى الله عليه وسلم هو الذي يناول كل إنسان بيده وذلك لكثره كذلك عدد الآنية ثم إن هذا ربما ينافي مقام النبوة مقام النبوة آنيته عدد النجوم يختلج العبد منهم يختلج العبد منهم يعني ماذا؟ آه يؤخذ العبد منهم؟ قال فأقول يا رب إنه من أمتي. ولاحظوا هذه العبارة ايضا إنه من أمتي. هذا تبعيد. من من هذا تبعيد؟ يعني هذا هؤلاء الذين يؤخذون بعض الأم. مش كده؟ بعض الأم. قال يا رب انه من امتي فيقال لي انك لا تدري ما أحدث بعدك فالحوض او الكوثر الكوثر قول الله تعالى ان اعطيناك الكوثر قالوا الله ورسوله اعلم قال هو نهر اعطانيه ربي طيب هو الكوثر نهر ولا الحوض نهر ولا حوض الحوض كما ذكر في الاحاديث الحوض مسيرة شهر وبعض الأحاديث الأخرى وبعض الأحاديث الأخرى يظهر فيها أن الحوض مربع أن الحوض مربع يعني طوله كعرضه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث طيب والنهر بيبى مربع إذن النهر غير الحوض وهذا هو الصحيح أن النهر نهر الكوثر ليس هو الحوض وإنما نهر الكوثر هو الذي يمد الحوض يمد الحوض النهر في الجنة نهر الكوثر في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم نهر أعطانيه ربي في الجنة وأما الحوض أين الحوض في الجنة ولا في العرصات في عرصات يوم القيام في عرصات يوم القيامة فهو في مكان من أماكن المواقف في يوم القيامه لكن يمد الحوض النهر الذي في الكوثر النهر الذي في الكوثر كما جاء في بعض الروايات أن النهر هذا له ميزابان يصبان فيه الحوض اي نعم وأيضا مسألة أخرى وهي الحوض إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم طيب هل الأنبياء كذلك يكون لهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أو دونه؟ أنا يعني أعتبر أن الدرس بتاع النهارده كأنه مراجعه لدرس الطحوية من أسبوعين. تفضل. لهم حوض دون النبي صلى الله عليه وسلم يعني حوض كل واحد من الأنبياء يكون دون النبي صلى الله عليه وسلم ها في إجابة أخرى حد معترض طيب الحديث صحيح اللي فيه الأنبياء لكل نبي حوض برضو حدش فكر ان النبي صلى الله عليه وسلم الحوض يختص النبي صلى الله عليه وسلم وعما د aula الكوفة لا جواب خطأ الكوثر نهر أعطانيه ربي لا يشارك في أحد إنما الحوض ورد حديث اختلف العلماء في تحسينه الشيخ الباني رحمه الله تعالى حسنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوض وإنهم ليتباهون أيهم أكثر وارده إن لكل نبي حوض وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر وارده كل نبي يعني يفرح أن يكون على حوضه وارد أو يعني واردون أكثر من يعني وليس حسدا إنما يتمنى أن يكون كثر على حوضه لأن هذا دليل على الاستجابة دليل على الاستجابة أينها وإني أرجو أن أكون أكثرهم حوض وارده وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا وهو بالفعل صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء واردا لأن أمته صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم تدخل الجنة أي نعم وأما أدلة السنة فكما ذكر قال فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر يعني بلغت مبلغ التواتر يعني لكثرتها لكثرتها منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على أنا فرطكم على الحود أي أنا سابقكم على الحود النبي صلى الله عليه وسلم يسبق الناس على الحود يعني الناس يأتون الحوض فيجدون النبي صلى الله عليه وسلم عند الحود قوله صلى الله عليه وسلم أيضا إني فرط لكم أي سابق لكم وانا شهيد عليكم واني والله لا حوضي الان يعني الحوض موجود جعله الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم جعله للنبي صلى الله عليه وسلم ولعله يقصد صلى الله عليه وسلم الكوثر والله اعلم والا الحوض الحوض سيكون يوم القيامة في الأرض المبدله أو في عرصات القيامة يعني يوم القيامة في هذه الأحوال لكن الكوثر هو الذي هو موجود الآن نهر الكوثر موجود الآن في الجنة هنا حوضي مسيرة شهر حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ ابدا نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيره شهر وقد جاءت احاديث فيها اختلاف هذه المسافه أحاديث فيها من بين كذا إلى كذا وكذا إلى ذكر اكثر من مدينه في روايات مختلفه أشهر أظهر هذه الروايات ما بين أيلة وصنعاء ما بين أيلة وصنعاء والعلماء يقولون كما ذكرنا في اختلاف أسامي البلدان حد فاكر آه طيب ماشي هو كويس محمد بيحاول يستحضر سرعة السائر ال السائر لما تكلموا قالوا كل واحد بيعتبر السرعة اللي في بيعتبر السرعة المعروفة عند السائل يعني اللي بيكلم النبي السرعة اللي هو المعتادة في هؤلاء الناس أو ان بعض الرواه لم يحفظ بما اسم المدينة واختلطت عليه أن هذا أيضا باعتبار اختلاف المسافات في هذا الزمان في هذا الزمان سيرا سواء كان بالبطء أو بالسرعة بالبطء أو بالسرعة نعم فأظهر هذه الروايات أنه ما بين أيلة إلى صنعاء أيلة دي في الشمال وصنعاء فين؟ في الجنوب شمال الجزيرة العربية وصنعاء في الجنوب قال حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن ماؤه أبيض من اللبن يعني درجة نقاء الماء أبيض من اللبن وهذا يعني دل يدل على عظيم يعني درجة صفاء ونقاء هذا الماء وريحه أطيب من المسك مع إن الماء ليس له طعم ولا رائحة انما ماء الحوض هذا موضوع ثاني لان ماء الحوض في بعض الروايات احلى من العسل وفي, بعض وفي هذه الروايات ابيض من اللبن أو صف ليست هي في الماء المعهود في الدنيا فهذا ماء مخصوص يجعله الله سبحانه وتعالى ريح وكيزانه كنجوم السماء الحوض الحوضه عليه كيزان كالنجوم كثيره جدا وهذا معناه ان اي انسان يأتي اي عدد يأتي يجد الكيزان ليشرب يجد الكيزان ليشرب ما فيش طوابير ما فيش حد هينتظر ان اخر يعني ينتهي حتى يشرب هو اينها وما فيش بقى الكمامه بقى ولا ما يشربوش مطرح بعض ومش عارف ايه والحاجات دي يعني قال من شرب منه فلا يظمأ ابدا من شرب منه فلا يظمأ ابدا سبحان الله طب ما اهل الجنه بقى مش هيشربوا ها الجواب الشراب يشربون تنعما اي نعم اهل الجنه يشربون تنعما لا من عطش وياكلون كذلك تنعما لا عن جوع اي نعم قال وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف سبحان الله طبعا مهما حاولنا أن نستحضر حتى المشهد لن تستطيع حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف كل نهر له حافتين اللهم الشاطئين للنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف أنت في الدنيا الأنهار حافتها عبراني الطين والتراب ومش عارف إيه ونحو ذلك حافته قباب اللؤلؤ المجوف واحد يقولها تعور لما أجا حط رجلي ولا حاجة أتعور ولا حاجة لا ده موضوع تاني خلص حافته قباب اللؤلؤ المجوف إنجاز يعني التعبير إنها قلوا ده إنجاز ناس الله يتجاوز عنا إن لم يكن هذا جائزا عارف موضوع اللي اللي لما يكون حوض معمول سيراميك مثلا سيراميك فطبعا آخر نظافه أحسن ما يكون الحوض على إيه على الاتربه المية معمولة على سيراميك كده وانت بتاخد منه فما بالك بقى ان مكان السيراميك ده لؤلؤ يعني مكان السيراميك هذا لؤلؤ الحفات بتاعته لؤلؤ حاجة طبعا نظافة ومنظر على أعلى ما يكون من الجمال. قال حافته اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر قال هذا الكوثر إن النهر حفتي من هذا من اللؤلؤ فهذا النهر ليس نهرا كأنهار الدنيا إنما هو نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا بعض المسائل لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى من باب أن الكتاب مختصر كذلك احنا نسير مع المنهج لكن نشير لهذه المسائل بعبارة مجملة مسألة أولى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لم يذكر هنا المصنف قال النبي صلى الله عليه وسلم يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنهم من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك وفي بعض الروايات فيأخذ بعض الناس من على الحرب فأقول إلى أين فيقولون إلى الناس، فيقولون إنهم من أمتي وفي بعض الروايات إنهم أصحاب اصحابي وفي بعض الروايات يقول أقول إنهم مني صلى الله عليه وسلم فهناك من يؤخذ من الحوض ويزاد من الحوض ويؤخذ إلى النار والإعاذ بالله فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال انك لا تدري ما أحدثه بعدك الذين يؤخذون من الحوض هناك أقوال أظهرها أنهم أهل الإحداث والابتداع أهل الإحداث والابتداع أما في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي أو إنهم مني هذا يقصد به الصحبة العامة أن المسلمين جميعا منه صلى الله عليه وسلم إنهم مني أصحابي أصحابي يعني على ملتي على ملتي ويقصد المعنى العام للصحبة أو على قول بعض أهل العلم المنافقين في زمانه صلى الله عليه وسلم إنهم في الظاهر كانوا من أصحابه بخلاف ما يقوله الرفضة المجرمون أن هذا دليل على أن أصحاب محمد قد ارتدوا من بعده نعوذ بالله من هذا الإجرام وهذا ولياذ بالله معناه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا قالوا ذلك معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رب واحدا انظر يعني حتى أصحاب المناهج الباطلة لهم من لهم بعدهم يخضوا منهجهم ونحو ذلك هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف رجلا واحدا يخدم دينه ومنهجه إلا بعد اعتقادهم الإجرامي أيضا في الخمسة أو الست الصحابة اللي هم بيعتقدوا إن هم دول اللي ثبتوا عن الرد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مسألة أخرى وهي مسألة ترتيب الحوض ترتيب الحوند أين يكون الحوض في العرصات هل هو في أول المواقف يوم القيامة في وسطها في آخرها الكلام بين العلماء أكثره يدور على ترتيب الحوض بينه وبين الصراط والميزان الصراط والميزان بعضهم يقول قبل الميزان وبعضهم يقول بعد الميزان وبعضهم يقول قبل الصراط وبعضهم يقول بعد الصراط حقيقة أظهر الأقوال والله أعلم أن الحوض قبل الصراط قبل الصراط أما أن يقال لأنه لا يجاوز الصراط إلا المؤمنون لا يجاوز الصراط إلا المؤمنون فكيف هيبقى على الحوض أهل النفاق والبدع والمحدثات ونحو ذلك ما هو أهل النفاق لو هم ماشين على الصراط هيعملوا إيه؟ مش هيتجاوزوا الصراط فكيف هيطلعوا للحوض بعد ذلك ولذلك الأظهر أن الحوض قبل الصراط والله أحلم نقف على ذلك إلى المرة القادمه إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذه سبيلي أدعو إلى الله